ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهدا ايمانهم لان جاءهم نذير لا يكون اهدا من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا